إثنان، استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور الجو مشمس اليوم إثنان، درجة الحرارة سترتفع في أنطاليا ثلاثة، أحب السباحة في فصل الصيف أربعة، أحس بالحرارة لأن درجة الحرارة مرتفعة جدا خمسة أحب ركوب الأمواج في فصل الصيف 6- أحمد يصنع قلعة رملية